السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروه الوثقى أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسجان وأهله أن يمسكنا بالاسلام حتى نالخصر تتكلمنا عن أصول هذه المسألة في اللقاءات الفائتة جميعا وأن أصل دين الإسلام هو لا إله إلا الله هو الذي يبنى عليه كل شيء وعايزك ما تنسك الكلام لا إله إلا الله يبنى عليه بعد كده كل شيء الدعاء لا يمكن أن يغنى جزء من أجزاء لا إله من الله أبدا فإن من أهمل جزءا من أجزاء لا إله من الله سقط من عنه, عنه, عنه الإسلام وخلع لفقتهم خلقنا بأينا في دي في غاية الخطورة الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل دعوا إلى الله عز وجل بلا إله إلا الله ثم ركبوا الإسلام كل بعد كده على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله عبادة الله وحده بلا شريك والكفر بالضغوط ومخاصمة أو بغض المجرم اتكلمنا عن المفردات وقلنا ما قال ذلك من بفضل العلم فضل لا اعز وذلك اتقال فينا الا بنقرا اهل العلم. كيف قال اهل في ذلك قضية العبادة ما معنى العبادة المعنى الشامل للعبادة الشرك الشرك الاكبر مسألة الطاغوت وتعريف الطاغوت ونسبة الطاغوت وبقي الان بقى الحكم خلاص انت اخذت كل الاصول عرفت المسألة اصلها ايه يبقى باقي علينا ايه بقى مساله الاحكام التي لابد ان يكون لها تصور يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من فقد حصر الامر في شيئين الوحي وهو الثاني والهوى فلا ثالث لهما وإذا كان ذلك فهما متضادان وحين يتعين الحق يتعين الحق في الوحي ويتوجه بعد ذلك الهوى بضب فاكداع الهوى مضاد للحق قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه خلي ذلك من الكلام ده كلام رائع الكلام اللي يتقال النهاردة في الدستور اللي اتعمل بإيجابة يقولون ده مش حطم لما أنزل الله طوال ما هو ده ايه قالوا تتكسير للخيف وتقليل للصرف الكلمة دي حضرتك جدا همين خلي بالك من الكلام ده نتفكرنا الكلام ده هو بثارة إلى ده لدارة المسجد العزيز هتعلي وابن الصيد لو تذكرون اخوة ان الكلام دي ولا كلام ده في مسجد وحق الحلوان الكلام دي الامر يا وحي كهوى كما قال الحسن البصير رحمه الله وكلام ذكرناه برضو خدف لله ثم للتاريخ قلنا الكلام ده قال الحسن الحسن البصير رحمه الله إما أن يكون حكم الله أو أن يكون حكم الجاهلية مفيش حاجة في النص. كلمة تكتير الخير وتقريب التاريخ ده أنت قتلنا عندك عذرة نشيخ مفيش حاجة في النصر شايف الشصيب يقول لي وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي ونوحة فالأمر إما أن يكون وحي وإما أن يكون هوى خلي بالك من المسألة دي مسألة مهمة جدا جدا جدا, جداً هيتراجع خطوره احنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة الحكم الشخصي بالضبط وخطوره الخطو غير ما أنزل الله قلنا ان ايات في كثير درس ده قلنا في اللي في ايات جبنا الايات وكلام اهل العلم في الايات والحديث اللي بتقول لك اوعى تقرب ناحيه احكام ربنا حد بيتكلم في احكام ربنا بدماغه ابدا اوعى تيجي ناحيتها ما تغيرش حرف يقول الشاطبي رحمه الله ايضا, أيضاً فلا يجوز لوالي ان يأخذ على قضاء ولا لحاكم على حكمه ولا لمفتي على فتواه كذلك الفاضلي هنا بيتكلم في مساله الهوى اذا دخل في الشريعه بيدمر الاسلام يقول ما حدش ياخد فلوس من الوالي لا يجوز له ان ياخد فلوس لانه على القاضي يأخذ فلوس على فلوس على القضاء يعني يأخذ من الناس ولا الحاكم ياخد رص على حكمه يعني من الناس ولا اللي على فتاواه يعني من الناس برضه يعني كان زمان في دولة الاسلام كانوا بيعملوا مبادرات ده وده لكن هو بيقول ما تاخدش من الناس ليه بقى يفتح باب الرشوه اللي هتغير الاحكام خلي بالك قال هنا بقى هل وعلى هذا المسلك يجري العدل على جميع الامم ويصيح النظام وعلى حد وعلى سلاسه يجري الجور في, أحكام في, الـ في, الـ في, في الاحكام وهدم القواعد الاسلام وعلى ثلاثه يجري الزور في الاحكام وهدم قواعد الاسلام بالله عليك بقى لما يبقى القاضي لما ياخد رشوة حتى يبدأ يتنعط الحكم اللي هو كل حكم مانزل الله لكن بيعمل ايه لكن بيقول لك والله يا الشاهد ده مش عاجبه حتى يضع في المسألة ما تنقاش حد يخليها تعزي المسيح اللي هو قال في مولان احمد ان هذا رشوه قرام وكده قولين الصورة الوحيدة من صور الحكم غير ما أنزل الله اللي هي صاحبها لك بس يقرن ده حكم زي ما شاء الله ثور الحكم لكن يقر يقرن هو ايه ان هذا الحكم هو حكم بغير ما أنزل الله مش ان هو مبادئ لا ده عايز يقول ده حكم بغير ما أنزل الله يعني انا تلاعبت الحيثيات الحكم وان هذا كده فتكون تحقه من الكبار ولو دوم عليها كفره انا لكن عايز اقول دي بقى الصورة دي صورة تقولك حجمة اللي الانتكام عشان خد رشوة وبدأ ايام التجاة تصور بقى لو انه بدل الحكم خاضر داب خذوه فرنسي، حطوا مكان الكتاب والسنة هي اللي بيحفر دلوقت دي حقيقة مزيئة متصورين اخوانا المسالة دي المسالة دي صرفها في الصورة خلي بالك منها كويس قوي الشاطيب رحمه الله قال ايه وما تنسي الكلام ده وانعز اكتلاجع وراجزة موانا كده روح لجتاب الموافقات الموافقات وشوف الـ الـ رحمه الله قال ايه طيب كمان في نقطة اخرى قالها الشاطيب رحمه الله في الموافقات ايضا يقول ومن ذلك اهلا كثيرا يتوهمون ان الصوفية وبيح لهم اشياء لم تبح لغيرهم لانهم ترفعوا عن ركبة العوامل أو تركوا على رتبة العوام المنهمتين في الشهوات إلى رتبة الملائك الذين ارتدبوا الشهوات بها بطلبها والميل إليها فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور شوف قال ليه بقى في الحلقة دي قال وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساكت عن الخوار ده بقى أمر هقولك قصرهه في قبل التسايم رحمه الله في مدارة الثالثين في الثالث العلم تدوني شعب الصفية حدا كده اسمها العلم المجنة ايه العلم المجنة اللي كانوا فيه فيه بعض حق وفيه بعض باطل الباطل الغبيده قال ان اللي حصل ظنه الصفية قال لكم الله بعض الصفية عن السمولية وزماعة جنة قالوا والله يا جماعة احنا الناس اللي هي اشتهدت مع الله وتركت في العبادة وإلى كده ألزم مش مش ملتزمين بالشرق لا نلزمهم بالشرق لا ممكن يأخذ حالات كده من عندي فقع في قلبه يقول لك حدثني قلبي عن رب شوف هنا الثقابل يا ليه؟ قال لفتت فتت فتت اللي قالوا الكلام ده وهمة الصفية أهمة الدم الجنيد بن محمد ابراهيم الخيلي المهذم أولان وحسن البص طبعا قبل ذلك في تاريخ قطه السن السنه عبد الخالق الجيلاني اللي كانوا من الصوفيه بيقول الكلام ده المشكل لكن خرجت الزنادقه العحده الزندقه وبداوا يقولوا حاجات زي كده جسم الاله اليدني امال اذا املك الولي قد يتلقف الولايه ويقول انه ما يلتزمش بالصلاه وبعدين قال هو مش سيدنا الخضر فكانت ملتزم بهذه الشرائع مع إله كان مع سيدنا موسى ومنشيش وراء سيدنا موسى إذن إحنا كمان ممكن منشيش وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشوفنا الخير لما عرض الكلام ده ليه بقى قال في المدارس الثلاثين في منزلة العلم قال أما قصة موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويد الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاج وقف مخرج من الملة موجب لإراقة الدم موجب لإراقة الدم والفرق يعني بين ما كان مع موسى وبين اللي يقول المشهد دول نحن ممكن نسمعه يا محمد العالم أول فرق أن موسى لم يكن موسى لي الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعة. ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. ولهذا قال أنت موسى نبي بني إسرائيل. عارفين الأصل ده يا إخوة الحديث في مخال ومسير وهم. إن سيدنا, إن سيدنا موسى لما قام قام موسى في بني مسرائيل خطيبا فقال يا نبي الله من أعلم منك هناك أعلم منك قال لا فعصب الله عليه أن لم ينتد العلم إليه في الله أعلم فربنا قال له لا ده شيء بقى أعلم منك فأمره أن يذهب إلى مزمع البحرين قصة جيتها بتكراره لحد ما لقي يا سيدنا الخبر سيدنا الخبر هو لما لقى لأس تنفس على البحر. جاين كده مسجد وعلى البحر فلما وقف قال له أنا موسى فقال له الخضر عليه السلام قال له ايه قال له موسى بن إسرائيل يعني ايه كلمة دي جالسة ابن صيب يقول له موسى بن إسرائيل يعني ايه كلام ده بقى يعني انت موسى اللي مبقرأت بن إسرائيل بقى عشان كده في الصرايحان أنا رجيته صلى الله صلى صلى وكانت الأنبياء تبعث من الحومين الخاصة للناس عامة وكما في في في في حديث الآخر خلاص أصلًا مريستوا مريستوا للأبيض والأسود أو للأسود والأحمر يعني الجن والذين وقيل ل لجميع البشر بألوانهم واختلافه يبقى لما خبر يمشي مع جمل موسى بعند شريحة تخصه بعند شريحة تخصه فارسش معاه وبعدين خبر النبي على قوله إن تخرج في سوره تبدو إنما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى نفسه بع هاي تبعه طبعا خط طبعا مش اعلى من قدر كتير عليه السلام جميعا لكن المسهم خرطه الاولى العظم فهم دول الطبقه العاليه جدا في الرسل وبعدين اعلى اعلى حد في الخمس الاولى العظم ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام واعلى حد في هؤلاء جميعا الانبلج الازهر الانور محمد صلى الله عليه وسلم صح كده يبقى كان لازم انت ورا يروح لي لا ما نمشش مع ليه لان كان بيتبع النبي لقومي فقط ابن بنخيب على الله قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم قال ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقالين فرسالته عامة للجن وجن في كل زمان ولو كان موسى وانت حيين لكان من أسباعه وإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن الدعى خلي بالك من الحته دي قال فمن الدعى انه مع محمد صلى الله عليه وسلم فالخادر مع موسى فإنه بذلك مفارق واودع ذلك لأحد من الامه خلي بالك ان الدعى الدعى انكم يعني قال لك ايه والله مش مهم يا جماعه نقعد اربع سنين في قضيه نفكم والله ولا اربع سنين والله ولو ما اعتقد لو اعتقد بس مجرد اني بس انه ممكن لا ألتزم بالسريعة ثانية انا يجوز هي انها لا ألتزم بالسريعة ثانية شو بالحكم قال ليه هل فمن اعتقد انه مع محمد صلى الله عليه وسلم فالخاضر مع موسى او جوز ذلك لأحد من الأمة لقد قلت في الصبور الانتخابات احسن مخامل قال لي بقى او جوز ذلك لأحد من الأمة فليدد الإسلام وليشهد ليشهد شهادة الحق فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية فاضغ عن أن يكون من خطة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم فحرّف صراح خلي بالك. خلي بالك من المثالة دي من خواهة الخطور في ملتاح الخطور فأخبره إيه؟ أدلاج ديك وانا ديونه إيه أنا عادة تقول بالك ديونه إيه لا بيقول لك هو لا كان من الناس وقاوي أو شوي. بقى او ليا كبار شويه هذا م... مخرج من المله طيب تعالى بقى القرطبي في نفس الموضوع قال لنا ده شوف اللي هنا القرطبي الله يقول بتفكير في شؤون الانعام شؤون الانعام ف... في قول الله عز وجل ومن الله من من اخترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يح ا اليه شيء او قال ساولد مثل ما انزل الله الايات في خطبه في تفسير رحمه الله قال من هذا النمط نمط ايه اللي الله كذبا هو من الي. او يقول او هذا النمط من اعرض عن الفكر والحكم وما كان عليه التلف فيقول وما كان عليه السلف من السنن يعني الطرق فيقول وقع في خاطمي كذا أو اخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويكذب عليهم من خواطر فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الاحكام الشرعيه العامه إنما يحكم, إنما يحكم بها انما يحكم بها على الاغنياء والعامه وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لذكر خصوص فكر الخربوبي قال ابتدى نفسه ادي غير دول ايه روح يا ولي ولا محلهش تصوروا يا اخوانا خدوا بالكم من بقى نشوف كلام اهل العلم هنا في مسألة الاحداث نزلها على أن يعطل حرف من القرآن حرف واحد يعطل بقى حرف واحد من القرآن يعطل بقى كلا مش راق القرآن فريسة الدن هو فريسة اللي بيقول لي بيقولي أغلبية الأغلبية اقول إيه شو من الأغلبية هتقول ليه اقول لي صال عياض رحباه الله في الكفر. خلي بقى القادة عياض كتابه عثمانيه المسلمه و تسير تفاعل احتماليه الاحتماليه الاقوال والاسعار وحديث المسلمه وكذا ويخدمان المحضر الهيثم اللي عملي عملي عملي الكفر عملي عملي عملي عملي والحاجات عملي وكده عملي طبعا عملي عملي عمل عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي عملي مهم جدا جدا فيها القول يا اخوان حضرتك عن اهل المستعد المتدربين واحنا اهل بتاع دول قالوا في قصص حد يقول لك لا عام شيف الاطفال وهنبدا كده وتقول لك لا المراهقه تكفي مهما حضرنا كنت ولا ولا طب انا لك بقى باللحظه احط الدين هو الا يعني إيه كلام ده قال ان الانسان معصوم اذا كان محصل للشر فانا طالما عارف ان انت الله بحقها يبقى إذا كده داخل الداخل, الداخل, الداخل فلا بد من قابعة يقول له كالراجل برا الاسلام وما البقى اللي يعبد للشهادة بقى يعني احفظ أبطل منه احفظه كويت أوي الله وحده فيه شريف والكفر للطاغوت وبغض المشركين ايه وعدينك الحصد ده خلي بالك منه اللي ما عندوه ده او أخل فيه من ده فقط سيلا قال الله منه ايه بقى وهو بيذكر القول الثانوية ثانوية يقول في العين البلاد والعزة واللاو يقول اللي يقوله فيه يقول من جمع من من من الثانوية مع الله تعالى أو أن له صاحبة أولد أو, أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يروج ظاهره فقاله لأنه المفهوم لم تبلغه لأنفسهم لم تبلغ العقول ولكن هناك وذلك يحتاج الى مكانه ويعلم ان يكون هناك الكلام يجب ان يكون هناك الكلام يجب ان يكون هناك الكلام يجب ان يكون هناك الكلام يجب ان يكون هناك الكلام اللي ان يكون هناك الكلام قال تعالى يكون هناك الكلام يجب ان يكون هناك الكلام يجب ان يكون الكلام ده ان يكون ان الكلام ان الكلام كان من من الجسمة أنك في الجنة قلت هنا يكون كافراً بالإزماع إذا قال أن إني كلاماً النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ظاهره وأنه يرد مفروض تعطين لي إذا أسوف الآمل الكافر بالإزماع لي الشرائع والأمر والنهي لما تقول الظاهر يبقى يوصل حاجه غير خالص مبادئه دي عامة. ويرجع لبحث ل عظيم في في الموافقات التصفيي يقول لك ان الشريعه كلية وان الامه امه امي اميه يعني ايه يعني ارتبطت بفازه او لومه ما تكونش ده الشريعه اصلا عامه يفهمها اي حد في بعض الاسئله خاطر الناس اهي في تفصيل الكلام ده حتى إن المسألة دي كل عام فإذا انت قلت ان الكلام الظهر ده متعرفوش غير معنى بقى عرفه الكلام الظهر ده عمل ايه عصر الابر الناس ان الأمر عند الامر الصلاة قال لا ده مش المصير ده صلاة هبدأ يقال مجي ده صلاة مع اسمات النصر ومال اللي حط قانون فرنسة غير المصر اتعمل ما ايه خلي بالك من المسألة دي ما دع الابطال هو ده المناب لهؤلاء وقال في نفس الموضع رحمه الله او قصص حديث او حديثة مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله مجمعا على حمله على ظاهره كتكثير الخوارج بابطال الراجم يقول إن ان كفرنا الخوارج فرقه تطهور طبعا لان اختلف التكفير لكن في خوارج جا. لما جاءوا في العمل قالوا ان اللي الراجل باط باظ ما بيشربش الكحول فرحان ومعمل ايه ان بس حكم الرجم يعني قالوا إلا بس ما بيشربش من قدام ده مفيش الكلام ده مفيش الكلام خالص خالص مش انا قولت لك لا عقوبه منين من من اقول لك يعني بتستقن الفريعة من بتقول مش يقول, يقول الفريعة الإجتامية هي أصل من النسوذ أو, أو, أو يستقى من ومن يبقى يجب يقول حاجة من الباقي ما يستقن بالكلام ده هي فريعة بس بس وتحديث ومش تحت أثنى بالصوف الله عز وجل يبقى تحت طفوة يا بصر ده ده, ده ده هذا كفر عظيم احنا بقى لما نتكلم هنا نص احكام الجرح والتعديل خالص في المثال دي اللي هو بقى الحديث الذكري ده اه تب هو الدعامه ولا الخصم ممكن يبقى الامر مطلق واحنا بنطبق احاديثنا حميد يقول انت يا خدك وانت منخفض فبقى واحد لسه كنت ولا لا لسه كنت, كنت, كنت, كنت خلي بالك من المثال ده عشان انت واحدة واحدة بس ونقول واحد واحد واحد واحد. بقى انت يوباه واللي يجي في هنا الله أيضا. ولهذا نكفر من دانا بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد واعتقد إطار كل ما سواء فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك وانظر إلى الشفة طفحة من الكلام دي بقى خلق يقول لي نكفر من دانا بغير ملة المسلمين او وقفوا اوسكا او صحح مسارهم او تصحح او يقول لك انت اللي ان من الممكن احنا نعمل والله ديمقراطيه جديده احنا ممكن احنا انت اتكلمنا عن الدين اللي فيه معنى الطاعه والصدق والصبر هو النهائي هو الصبر انت عنه طب ان الدين هي الديمقراطيه الجديد دي كان غير الغير كل واحده اللي فيها الامر والنهي والرضا والجلب والاقتراع والاقوال المتساويه يبقى إذا فيها معنى هذا قال أو صحح مذهبهم إذا من أباح ذلك للناس أو أذن فيه بغير إذن شرعي وحول لك من إذن الشرعي من إذن فقط هو الإقرار الموجب بذلك فبغير إذن شرعي فهذا قد صحح هذا المذهب وكان يعتمد ذلك يقول وأدوا المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفينها وقول بعض المتصوفه الا العبادة والمنا ودخول مع دخول المجاهده وال وال, وال, وال والعمل وال وال والالشتهاد مع الله عز وجل يدوز اتقاط ذلك واباحه كل شيء لهم اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي بتاع العلل ال بالنبي فدعاه قال ان العبادة صقه في حق البعض زي ما قلنا فما بالك بمن قال ان الطاعه لها الحكم كله فقط هو من الممكن إنسان ما يحكمش إنه أنزل الله صلى الله بيقول أيضا وقال أبو عثمان الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحث لحرف من التنزيل كفر لحرف لحرص من التنزيل كفر وما للجحث للسريعة اللاعب وقال لي لا ما احنا مدحكناش استلفتنا شوك الثقافه احنا بنقول ان احنا والله ممكن نقعد اربع سنين بس ما نحكمش عشان احنا عاوزين نوحد هقول لك تاريخنا ابن تيميه قال معنى الجحود ايه في الفتاوى ايه معنى الاستحلال قال ابن تيميه رحمه الله قال ان الاستحلال اعتقاد ان الله لن يحرم الشيء انه حرمه وطاره بعدم اعتقاد ان الله حرمها وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية ويكون جحدا محض غير مدني على مخدمات اسمع الثالثة وثارة وثارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع عن التزام التحريم. خلو بيها لكي بقى كان بقيت معنى الثانية للجحدة هو فضوح يقول ان انه تارك يعلم ان الله حرمه ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم فهذا اسد كفرا ممن قبل ده اسد حاجه في في, في الانواع الثلاثة اللي فاتت وارجع الى الثار من على ساتم الرسول اسمع الكلام ده اقرا الكلام ده بشكل سلم تني رحمه الله يقول لك والله لا دين وعوذ اصطر وحقوتك وحقوط لك اقول له اه هتعمل ايه اقول له انا برضا اقوم بك الحادة لما الحكم الكامل اقول له اذا انت ترع ان ما فيش اتزام للترعية يا سيد. واذا رأيت ان ما فيش اتزام للترعية يا سيدنا اقول له كفر بواحد. بواحد. ماذا يقول في هذا الموضع يقول ايه يقول, يقول فالعثمة مقطوع بها من الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاسع في أورجي هكذا تأليه تطعم في الهلاء الله وقتاً حتى كده أول سلاحي أحبظ خلاص ينقص إسمع بقى كلام القاضي عياذ رحمه الله واحنا لما نيجي نستمع عن المسائل بقى اللي هنا ما تقوليش بقى ايه هقوليك بقى تكشير وتغذب وتغذب تغذب كده هقولي ده مطلق وعند المعين حزينك للمعين حزينك كلام على فتحكين اللي فيها كلام على المعين واللي اللي فيها كلام عن اللي حنتكلم مدى بقى الله اللي ينفع لإنه هو أفضل في التعيين وإنه هو مطلق لكن أنا عايزة كارغة يوتي وقت إن هذا القبر كفص وكفص, وكفص ومخرم ال... زي ما قلنا جدا بخطة اللي هزم على التاريخ الآن الكلام عنه عن ان الانسان عضو ده ليه لا بتحكم قدام عشان حد يقول ان عضو قدام ومخالف ده حكم جهليه شوف إيه قال ايه قال القاضي رحمه الله فالعصمه مقطوع بها من الشهاد ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاضي إذا عصمه الإنسان امتى لما يثبت الدين عباده الله وحده لا شريك ويترك الطاغوطه ويتصادم بالدين واحسن نقول يبقى خلي بالك بقى يجي لك لان الشهاده كده تحل بسم الله يبقى لما قلنا <تسألة> النهارده ان الكفر بالطاغوت زي ما قلنا بيجي ناحين بناخد تشريع والعباده يبقى لما يشرع نقول له ايه نقول له افتت من لا اله الا الله إله الله السلام ورحمه خلي بالك وقال بعد ذكر بعض المكفرات قال او ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يراد ظاهره بل قاله لان المفهوم لان الفهوم لم تبلغه قال فهو كافر بالاجماع يقول بقى باهل وذلك لتضمنه تعطيل الصراع والأمر والنهي وتكذيب الرسول اذا العلم هنا لما يبقى واحد يقول حد بالك لما يبقى واحد يقول يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كلام وما هو علاقه الظاهره ده الكلام كان يقصد يعني معنى ثاني القران ما كانش كده ظاهري وده كان يقصد معنى ثاني قال لك جواز بمعنى ليه إمام كفر لما نتكلم قبر وانا لازم تاخدوا مش اللي هو ده وفي عندنا هيات واحاديث ما نظائر يعني فما العام وغرضا قال زي ما قال الشاطبي وزي ما قال قال عام فلما يقول الكلام ده عمل ايه عطل الشرائع انا اقول لك بقى كلامه اللي عطل الشرع تمام ده عطل بال... بالظاهر بال... بال... وكشف ده قال القران والسنه دول خالص والموجود دلوقتي كله فرق خلي بالك من وقال ايضا رحمه الله بنفس اللفظ وكذلك الاجماع على تكفير كل من دافع عن نص الكتاب او خص حديثا مجمعا عليه من مقطوعا به مزمع على حمله على ظاهيره من دفع نصف واحد من الكتاب وهو الجواد الكلام الحقيق بالرواية رحمه الله مغيره قال ايه؟ قال من واحدا من الكتاب فتفع من دفع الكتاب الكرآن كله وتفرنا كلها، فيقول فكتكسير الخوارج بأسوال الرسم وفي الصلاة كانت طبعا كانت كانوا حد واحد من الحجوة قال لي فتحسوا حد الرجل فلما عملوا كده أنا خلاص أمالبقى اللي بيقول لي لا, خ... لا لا عقوبة إلا بالقانون دا إيه فلنش في الجيل خالص ولذلك إيقصى إذا ما حدثنا الله في دعوة الديمقراطية لما نقول دي هي الديمقراطية أنا بديكم مصول ومحكمة دلوقتي لما نتكلم بقى في الإتقاط نتعرف على اي هي الديمقراطية وتعرف هو دين ولا لأ اللي حتفاجأ تلاقي ان الديمقراطية دي عبارة عن الزراع الإيزالي العلمانية الذي يحكم به الشعب بالسعب عن طريق الأغلاق لا يلتزم دين خالص الأغلبية لو قال مثلا الزر حرام خلاص الزر حرام الاغلبيه قال لا والله الزر حلال او قال خلاص الزر حلال فزمانك بتقول تقعد تسال في ايه واه ففي وقال ايضا ولهذا نكفر من جاء بغير ملة المسلمين من الملال أو وقف فيه أو شك أو صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الإسلام واحتقده واحتقد إصال كل مذهب سواء فهو كافر لإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك لأنك راجل مؤمن ودخل عسل عزي صلح الطرق وأعمل الصرح الله الله كل طلباتك شوية والله في ظل في العبوديه طبعا قناه الحلقه بتاعه الدين او فصح قائده الدين بل حكمه فيه حكمه كمان في حكمه كمان في الهداه ان شاء الله نصر الله بذلك وكره خبي ايضا رحمه الله قال أبو عثمان الحداد جميع من ينتحب التوحيد متفقون ان الزهد بحرف من التنديل كفت اليد حرف واحد يبقى كافة جاولة يبقى ما يعلاقش تفيد قل نحن طب ما احنا يا برسحة بنفسك بحنا لك انا مش هيوانا في انت فاقم هنا انت لكن اذا زادت موش هقوله والله مش خليفتك تابد لانك ايه معنى الاستهنال والزهد قال ابن تيمية رحمه الله الاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها لا لم يحرم هذا الشيء بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربودية ويكون جحدا محض غير مبني على مخدمة وليس كده قلت لك من هذا الشيء الثاني الوتارة يعلم أن الله حرمها ثم لم يمتنع عن الحن. ثم لم يلتجم عن ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم فهذا حشد كفرا مما قبله ترجع على المنصور صوفا بالك من بس انا داخل حتى هات ثم الحاضر الله استذن كتبه ثم والله لو فعلته كفر في هذا لي فعلته بفرة هو بالتكفير لي با من بالشرائع لكن من لا الكتم فما له يعني, يعني لازم على أنا ما على الناس رحمه الله في هل هو إن أهل بهذه يعني أنهم يعني بقول بال بالذنبه بالموجي معه بالذنب ده هو ده الذنب وطبعا آه... ده احسام لست جاي من قولات مخرجها للعلم هتكلمني لو هتقول لي ده كلام مطلق تكفير طبما ما عند التكفير هتكلمها يطعبها يطعبها الارجابة ده كلام مطلق ولا كلام مطلق هقول لك الموضوع اللي فيه مطلق ومخاجئ لكن تعرف انا عايز اللي بقول الجنوب حب وحب عايز اللي بلغو هذا ما حاجة إن حاجة واحدة الإكراح الملجم جمس أبيل شاء الله عز وجل في موضع أقص إن الله عز وجل أن يتعدني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نمي ينتهى وعقل نسواهم فهجل نفسه وأقول قول هذا وإستغفر الله العظيم بي وإياكم الله وسلم وبرك على سيئة محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله.